Hazen, hazen.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 ويجيب لضعيفك حقه وفي اهلك يديه رب ويجيب لضعيفك حقه في الحق أسد وكسور ويهدي فسد وشروط في الحق أسد وكسور ويهدي بسد وشروط وما يعرف لو ميت لا إن يا مصر رئيسك حازم يا مصر رئيسك حازم وصلاح داء أمر ولازم يا مصر رئيسك حازم وصلاح داء أمر ولازم حكم وعز وإصلاح درنامج وملوكش مسين طائد شمسي ورياح وزراء وخربيسين بيسين حكم وعز وإصلاح درنامج وملوكش مسين طائد شمسي ورياح وزراء وخربيسين يا مصر هتحيا كريم صحة وأمن وتعليم يا مصر تحياك يا بلد صحه وتعليم يا مصر تحياك يا بلد أمن وامن وتعليم يا مصر رئيسك حازم يا مصر رئيسك حازم يا مصر رئيسك حازم وصلاح ده امر لازم يا مصر رئيسك حازم وصلاح ده امر لازم عاوز دولة محترمة ومعها شعب مصون وقرارها هذا بايديها والشرع الله تهون عاوز دولة محترمة ومعها شعب مصون وقررها بايديها والشرع الله ما يا مصر ده حلم كبير ودي لحظه التغيير يا مصر كبير يا مصر كبير يا مصر رئيسك حازم يا مصر رئيسك حازم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 wasalahu da amru lazim wasalahu da